أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعه والأذية قد تكون جسدية وقد تكون مالية وقد تكون فكرية وقد تكون عسكرية أنواع متعددة والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم لا شك في هذا ولو حصد له أن يبيد الأمة الأمة الأمة الامم الإسلامية في ليلة بين عشيرة وضحاها لفعل ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب كلما اشتد الكرب فأعلم أنه دان الفرج ويؤي هذا قوله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فجعل الله مقابل العسر واحد يسرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا كلام الله وكلام رسوله حق وصدق لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يرجى النصر إلا من عند الله لقوله حتى أتاهم نصرنا لم يقل حتى نصرهم فلان أو فلان قال حتى أتاهم نصرنا وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فممن نطلب النصر من الله عز وجل ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عريش الله يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر حتى نصره الله الحمد لله لا تطلب النصر إلا من الله حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان يوافقك لا يوافقه اطلب النصر من الله إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب الله عن أو اطلب الله أن يهديك صراطه المستقيم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلامة الله أي لا أحد يبدله إذا قدر الله النص لا أحد يمنعه وإذا قدر الخذلان لا أحد يمنعه أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر الكلمات الكونية لا بد أن تقع كن فيقوم قال الله تعالى كن لنزول المطر فنزل لا أحد يمنعه قال كن لامتناع المطلق امتناع لا احد ينزله فالكلمات الكونيه مفروغ منها انه لا احد يستطيع ان يبدلها اما الكلمات الشرعيه فمن الناس من يبدلها لكن تبديله هذا باطل والباطل لا وجود له شرعا في من بدل الكلمات الشرعيه ولا لا في الامم السابقه وفي هذه الامه لكن هل هذا هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات أبداً لا يستطيعون مهما حاولوا لا يمكن هم لو بدلوها ظاهرا فما بدلوا فإنه باطل والباطل لا حكم لوجوده ومن فوائد الآهد الكريمة قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل حيث إنه لا مبدل لكلماته غير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماته تبدل طيب فإن قال قائل ما تقول في الناس أليس فيه تبديل بل فيه تبديل لكن من بدله الله عز وجل وكلماته الناسخه لا مبدل لها يعني لا يمكن أن نلغي الناسخة لأنها كلمات الله عز وجل قال الله عز وجل لا مبدك كلماته مش بعده نعم ولقد جاءك من نبي المسلمين فيها من فائد الآية أيضا إثبات أن الله يتكلم إثبات أن الله يتكلم طيب وهذا قد ملأ منه القرآن وقد جاءت الآية الكريمه في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما مؤكدة ذلك لأن تكليما مصدر مؤكد والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز طيب كلمات الله عز وجل بحروف ولا بغير حروف بحروف وإلا لم تكن كلاماً بأصوات ولا بغير الأصوات نعم بصوت يتكلم الله بصوت مسموع ولا يمكن أن يكون الكلام معناً قائماً في النفس لأن هذا المعنى القائم في النفس يا أخوة هل يسمى كلاماً؟ يسمى حديث نفس ولا يسمى كلاماً الكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله بما نقول خالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونيه من يعني من ابينها وابرزها الاول مذهب المعتزله يقولون ان كلام الله اصوات مخلوقه خلق الله أصوات كما خلق اصوات الرعد والصواعق فهي مخلوقه تماما بائن عن الله وانما نُسبت الى الله تشريفا لها كما في قوله ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما شابه ذلك الطائفه الثانيه الاشاعره الذين يدعون انهم هم الذين جادلوا المعتزله قالوا ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس معنى قائم بنفسه لا يسمع وليس له صوت ولا حروف ولكنه خلق أصواتاً وحروفاً لتعبر عن ما في نفسه بالله عليكم أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزله لا فرق كما قاله بعض علماء قال إنه لا فرق وبين المعتزلة لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوق لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق حقيقة وهو كلام الله حقيقة وأولئك العشرية قالوا ليس كلام الله حقيقة كلام الله الذي القائم بنفسه وهذا عبارة عن كلام الله فايهم اقرب أقرب إلى الصواب من حيث القواعد المعتزلة أقرب المعتزلة أقرب إلى الصواب أما أهل الحق السلف واتباعهم من فقالوا إن الله عز وجل يتكلم نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه طيب فإذا قال قائل هل كل ما خلقه الله قليلاً أو كثيراً يكون بكلمة كن هل الجواب ظاهر النصوص هكذا كل ما خلقه الله يقول له كن ولهذا كانت كلمات الله لا نفات لها قل لو كان البحر المداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل المدد ويحتمل أنه عز وجل قال كن في أول الأمر وصار المخاطب يقوم بما امر به كما قال اللوح المحفوظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن ولقن المنفوات الات الكريمه اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت رسالات من قبله بقوله ولقد جاءك من نبا المرسلين ومن فوائد هذه الآية الكريمه تاكيد رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بالقسم واللام وقد من فوائد الايه الكريمه ان القران الكريم يراعى فيه فواصل الايات لقوله ولقد جاءك من نبا المرسلين وقال في ايه اخرى نحن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ومراعاه الفواصل الداه في القران الكريم انظر الى سوره طه انظر الى سوره اقتربت الساعه حتى قال وحملناه على ذات الالحاح وجسر يسر جمع الجسار وهو المسمار كل ذلك لاجل ان تتناسب السوره في فواصل الايات وذلك لان هذا من البلاغه ولان هذا مما تسقي له الاسماع ولان ذلك مما تطرب له القلوب فهذه ثلاث فوائد لتناسب الايات الكريمه ومن فوائد الايه انه قد يكون فيها اشاره إلى أن محمداً خاتم الرسل لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين يعني الذين أرسلوا فإن صح هذه أخذ هذه الفائدة من الآية وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يعني ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل وسلم عليه نعم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام صار لكن ما وجه هذا الطول متى نصر الله نعم. متى نصر الله لا يقولون هذا استبعادا ولكنهم يقولون استعجالا يستعجلون نصر الله لا, لا استبعادا ولا شك نعم الله فيك قررنا في درس التفسير السابق أن أصول الردة تكمن في الجحود والاستكبار وانه قد يخشى على الانسان اذا ترك المسنون استكبارا يخشى ان يكفر ثم مر معنا بالامس حديث الذي ابى ان ياكل الا بشماله فسره النبي صلى الله عليه وسلم انه ما منعه الا الكبر نعم. فهل تحفظنا في قولنا يخشى عليه الكفر يدل على أن هناك كبر, كبر غير مخرج من الملة؟ اي نحن يخشى ليس معناه أنه مؤكد لكن إذا صدر هذا الاستكبار عن كراهة لشعر الله عز وجل فهو كفر كما قال عز وجل ذلك بانه كره ما انزل الله فأحبط اعماله ولهذا لا بد من الذل في القلب والتذلل في الجوارح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان كان كبر عليه اعراضه وإن كان كبر عليك اعراضهم لا شك ان كان تحتاج الى اسم وخبر وكبر تحتاج الى فعل فهل نقول ان كان اسمها ضمير الشاء المستتر وكبر عليك اعراضهم خبرها او نقول ان اعراضهم تنازع في كان تطلبه اسماً وكبرت تطلبه فاعلاً يحتمل هذا وهذا لكن الأول أوجع يعني فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم أي عظم عليك إعراضهم وذلك بما كان في نفسك من الحزن والاسى فحاول حاول أن يهتدوا على يدك فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية يعني فافعل ولكن ليس عليك إلا الصبر، وهذه الجملة إن كان كبر عليك عراضهم أتى بعدها جملة شرطية أخرى، فإن استطاع، وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين، فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة الأولى، جواب الجملة الأولى، وهذا يوجد حتى في القرآن وفي كلام العرب. أما في القرآن كهذه الآية وكما في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هذا الشرط داخل الشرط ومنه في قول الشاعر العرب إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا فعل الشرط الأول ثم الثاني قيد فيه وتجدوا هي جواب الشرط المهم ان كان كبر عليك اعراض هذه جمله شرطيه الجمله الاولى يعني جمله شرطيه في ضمن جمله شرطيه اخرى الاولى ان كان كبر عليك اعراض الثانيه فان استطعت ان تخترق نفقا في الارض او سلما في السماء جواب الجمله الثانيه محلو التقدير فافعل ولن يمكنك كذلك فاذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها وإذا كان لا يمكنك فلا تحسن عليه لأن الإنسان لا يحسن إلا على شيء يمكنه ان يفعله ولم يفعل كبر عليك إعراضهم أي عظم, عظم عليك وشق عليك فإن استطعت أي قدرت على أن تبتغي نفقا في الأرض أي تطلب نفقا في الأرض والنفق هو استجداء يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض فالآية هنا فتأتيهم بآية أو سلما في السماء تبتع أو سلما في السماء أي مصعدا تصعد إلى الجو فتأتيهم بآية فبين الله عز وجل لهم النزول والارتفاع لا يستطيع أن ينزل إلى نفق في الأرض فيستخرج الآيات ولا أن يصعد إلى السماء فياتي بالآيات واضح المعنى واضح إذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع فانه لا يمكنك ان تاتي بما اقترحوه من الايات كما قال عز وجل في آيات اخرى وقالوا لولا انزل عليه آيات, ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لو شرطيه فعل الشرط شاء جوابه لا جمع لكن أين المفعول في شاء هل نقدره مطابقا للقص الجواب أو نقدره بمعنى آخر قدره بعضهم بقوله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى وقدره آخرون بقولهم ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى أيهما انسب الثاني أو الأول الثاني الأول الثاني نعم لا الثاني أن نقدر المحذوف مطابقا للموجود أي ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية لأنهم قد يهتدون ولا, ولا يجتمعون وهذا ايضا ينبغي لنا أن نطرده في كل ما كان مشابه ولو شاء الله نقتتل ماذا نقدر ولو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا. فتقدير الشيء مطابق للموجود اولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراده أم لا فما بين أيدينا هو المتعي إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم لأن القلوب في يد الله عز وجل وهذا كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي على دين الإسلام ولو شاء الله لهذا الناس جميعا لأن الأمر كله بيده عز وجل فلا تكونن من الجاهلين نهي مؤكد نهي مؤكد الجمعة بعيش النهي هنا مؤكد بايش فلا تكونن من الجاهلين من التوكيد يعني ينهاه الله عز وجل نهيا مؤكدا أن لا يكونن من الجاهلين والجهل نوعان جهل سفاهة وجهل انتفاء علم أيهم المراد الثاني بلا شك الثاني بلا شك مثال جهل الجهل الذي هو السفاهه قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب أي بالسفاهه وليس مرض الجهاله انتفاء العلم انتفاء العلم لأن انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم إذا فلا تكونن من الجاهلين بإيش؟ أي من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه فإن قال قائل هل يلزم من النهي تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فالجاهليين الجواب لا كما في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنترين وقال عز وجل ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك حق من ربك فلا تكونن من, من المنكرين فلا يلزم من هذا الشرط ان يقع المشروط اذا فلا تكونن من الجاهلين ان لا فلا تكونن من الجاهلين اي من من ذوي الجهل من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلق انتبه جاء محمد لست جاهلا حتى يكبر عليك اعراضه وحتى تحزن لعدم إيمانه لأن ذلك من حكمة الله عز وجل نعود إلى استخراج الفوائد في هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم عليه اعراض المدعوين إلى الإسلام هل هذا انتصاب لنفسه أو رغبة في هداية عباد الله الثاني بلا شك وهذا من تمام نصي للامه عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذه الايه ان الانسان ينبغي له ان لا يهون عليه اعراض الناس بل يكون كبيرا في نفسه لكن لا تعصبا لما هو عليه ولكن إيش من اجل مصلحه الاخرين اذا راينا مثلا رجلا عالما عابدا كريما لكنه في الاسماء والصفات على غير ما يرام فهل يشق علينا هذا أو لا يشق نعم يشق يشق أنه يشق علينا وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة نرحمه هو حقيقة لأنه, لأنه محروم لكن إذا نظرنا إليه بعين الشر فإننا نجادله فإن رجع إلى الحق في هذا المطلوب وان لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشاء ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على أنه الكلام رجل زاني زنا وهو من علية القوم ومن أهل الخير إذا نظرنا إليه بعين القدر نعم رحمه ورققنا له كيف يسقط لزنا من هذا لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع أقمنا عليه الحد ولا نرأف به كما قال عز وجل الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ما قال في قدر الله قال في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ولا الاخر أفهمتم؟ ولهذا جاء في الحديث وأن كان في نظر أقيلوا ذوي الهيئات إيش؟ عثراتهم إلا الحدود من فوائد هذه الايه الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبين الشيء المستحيل بضرب مثل الله دون أن يلتره بعيد وجهه أن الله قال فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتاتيهم بآله يعني ففعل بدل من أن يقول وإن كان كبر عليك, عليك, عليك عراضاً فإنهم لن يؤمنوا لأن هذا هو المتوقع أن يقول إن كان كبر عليك عراضاً فإنهم لا يؤمنون لكن الله تعالى ضرب مثلاً حتى يكون مقنعاً للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضاً ومن فوائد هذه الآية أن نقول وانتبه الملاجئ قسمان الملاجئ قسمان إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء هل يستقيم هذا؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء طلب الشواهد الصحر صحر ما يقول الانسان الظاهر ان الثاني أولى لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له ولهذا قال فتأتيهم بآية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بد لكل نبي من آية وهذا من حكمة الله عز وجل أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادعى أنه رسول وقال أنا رسول ومنهجي كذا وعقيدتي كذا وعبادتي كذا فأطيعوني بدون أي آية هل يكون هذا من الحكمة أو لا؟ شوفوا جماعة ليس من الحكمة ومن كذبه فهو معدوم وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربما يدعي أنه رب كذا يا محمود طيب إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسل إليه حتى يؤمنوا عن يقين ومن فرأي هذه الآيات الكريمة أن الهدايه والضلاله في يد الله عز وجل بقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ومن فوائد الايه الكريمه اثبات مرتبه من مراتب الايمان بالقدر وهي المشيئة ان الله تعالى قد شاء جميع افعال العباد ومراتب القدر مرت علينا كثيرا وهي اربعه العلم والكتابه والمشيئه والخلق مجموعة في قول الشاعر علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين عادل اقرأ البيت لا بنواو وخلقه نعم هذه المراتب الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين مؤمنين وكافرين وهذا امر لا بد منه لانه لولا الكفر لم يعرف فضل الإيمان ولولا الايمان لم يعرف قبح الكفر اليس كذلك كما انه لولا الحلو ما عرف المرء وهذا واضح يعني ان لم يكن هناك اشياء مضاده ما عرف فضل الاشياء المحموده ثم انه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت رايه الجهاد لانهم كلهم اما مؤمنون واما كافرون فمن يجاهد لولا هذا الاختلاف ما قام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الناس سيكون كلهم اما على منكر واما على معروف لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوه الى الله عز وجل لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم إن كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة وإن كانوا كافرين ما دعوا واضح إذن من الحكمة أن الله خلق، جعل خلق صنفين لكن قد يقول قائل إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر أفلا يكون في هذا ظلم له وهذا قد يرجع للنفس ما دمنا نقول ان الكفر بمشيئه الله وان الله عز وجل بحكمته قسم الناس الى قسمين افلا يقول الكافر ان هذا ظلم لي فالجواب لا كما قال بعض اهل السنه وهو يجادل معتزليا لما قال ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالشقاء فهل اساء الي ام, أم لم يسع الي فقال له, الصني له فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يتي من يشاء أعد السؤال الأول أراه يتمنع وقضى علي الشقى أحسن إلي أم أساء فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضلك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قرر وجل ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته هذا الاستفهام بمعنى الاستفهام بمعنى النفي والمعنى لا احد اظلم لا أحد هي فائده الاتيان بالاستفهام عن النفي تاكيد النفي تاكيد النفي وغير اي لا احد اظلم من هذا اي لكن وغير حصر في هذا لا كيف كان ابلغ في النفس يكون مشرب التحدي يعني يكون مشرب التحدي يعني متضمن التحدي كانه يقال ان كنت صادقا فبين لي من هو اظلم طيب يرد مثل هذه العبارة في ذنب اخر غير هذه مثل قوله ومن اغلم من منع مساجد الله ايذ ذكر فيها اسم هو في, في خرابها فكيف نجيب خاص بهذا الزمن، أي في في في منع المساجد لا أحد من أعظم من, من منع مساجد وهذا على الله، وهذا افتراء الله كل، كل واحد خاص. يعني أنا أن أن منع محل حل العبادة أو المعاملة أو الدراسة أعظمها من منع مساجد الله بين الفيات، هذا أمرا نسبيا، طيب، والافترا أعظمه. الاشتراع الله كذب أو كذب الاشتراع الله كذب هل هناك أوجناح آخر أن كل هذه اشتركت في المظلمية الأظلمية كل مطالب حسب طيب تقول كلها اشتركت في, في أنها أظلم شيء نعم كل إنسان وكل شيء وعقوبة قوله إنه لا يفعل الظالمون إنه لا يفعل الظالمون قد وجدنا من أفلح وهو ظالم يظهر فيه سيبهم من ما لا نعرف وأما في الآخرة لا شك انهم يحاسبون على ما فعلوا في الدنيا، يفنح. لم يفنهم. نعم. يعني كما تقول الفلاح انواع هؤلاء وإن أفلحوا ظاهرا وحسيا، فإنهم لم يفلحوا في الباطن. تجد نفوسهم في حسرة في حزن في ألم. نعم. قال شيء آخر لا يعذل الظالمون يعني فلاحا مطلقا لا ينتكسون بعدها أو قال لا يفلح الظالمون في الآخرة لأنه لو قدر أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض ولم ينتكسوا عن الفلاح فوراءهم الألم الاخر لا يفلحون فيه إذن النفي يكون محمول على أحد الموجه الثلاثة صحيح أنه تعالى ومنهم من يستمع إليه الضمر يعود على ما منه على هؤلاء, على هؤلاء المكذبين. طيب هل ينتفعون بهذا السمع أو لا؟ وجعلنا على قلوب أكنت. الجواب نعم ولا لا؟ لا لا ينتفعون. لا ينتفعون. الدليل. قول سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوب أكنت نعفهم. وفي أذانهم. وفي أذانهم وقرى. ويرى. كل آيات لا يؤمنون بها. كانت أشياء. طيب ما هي نهاية مجادلتهم؟ مذكورة في الآية. ما؟ انهم يقولون في النهاية قولا جحدوا به واستيقلته أنفسهم إن هذا إلا اساطير الأولين المكابره نهاية المجادلة المكابره قالوا إن هذا إلا اساطير الأولين واضح مثل ما يوجد الآن بين أهل البدع وأهل السنة تجد واحد منهم يقول نحن ما ثبت عندنا حتى لو كان في البخاري ومسلم يقول ما ثبت عندنا أو يقول فيما يحتج به لبدعته هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدود وهذا أكثر ما يكون في الرافضة ولهذا يقال إن بعضهم زاد في القرآن الكريم نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم وهذه مكابرة مشكلة المكابر ما تستطيع أن تقنعه ابدا لكن قد يهديه الله عز وجل قد يهديه الله عز وجل إذن هؤلاء المجادلون المكابرون نهاية أمرهم أن يقولوا هذا, هذا أساطر الأولين وليس وحيا ولا نعترف به ما الفرق بين ينهون عنه وينأون عنه ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه وينأون عنه ينهون بأنفسهم أن يسمعوا. نعم أن يبعدون بأنفسهم أن وينهون الناس عن يعني. الاسسماع للرسول صلى الله عليه وسلم طيب الضرة في هذه الحال عليهم أو على الرسول وإيبلكون إلا أنفسهم نعم وما يشعر بارك الله فيه قوله عز وجل وَلَوْ تَرَى إِذْ مُقْهُ عَلَمْنَا الخطاب لمن يا فراث ورخ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للأصل ومتهم تبعنا أو لكل من الخطاب هنا يعني لو ترى أيها الرائع أو أيها الإنسان بقبل أن نضع الكرون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا على النار من يقفهم عليها الله عز وجل الله عز وجل بواسطة الملائك طيب قولهم يا يا أنا نرد ولا نكذب ما معناها <تصفيق> يا ليتنا نرد ولا نكذب على النصب يعني يتمنون رجوعنا الى الدنيا مع كونهم لا يكذبون طيب فيها قراءة ثانية يا ليتنا نرد والحال اننا لا نكذب والفرق بين المعنىين ان الاول تمنوا ان يردوا الى الدنيا ولا, ولا يكذبون بيات الله فهو لا في التمن أما الثانية ولن نكذبوا فهم يتمنوا أن نرد إلى الدنيا ثم وعدوا أن لا يا ويأفر طيب هل صدقهم الله ما قالوا؟ في الدليل؟ كذبهم الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم نعم ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم قولهم منكث هذا وعد كاذب هل في هذا ما يدل على ان الناس يتكلمون يوم القيامه نعم قد يقولون يعني انهم يقولون يقولون وانهم يتمنون والناس في الاخره كحالهم في الدنيا لانهم عندهم عصور يجادلون ويجادلون عن انفسهم ادم خسر لان كذبوا بلقاء الله ما معنى تكتيبهم بالغفل لا. هو انكارهم البعض مكاربهم يعني أنهم يكذبون بقوله تعالى يا أيها الانسان إنك كاده إلى ربك كادحا فمنطب وما خسران هو. هل هو في الدنيا ولا في الآخر وفي الدنيا وفي الدنيا أيضا يعني حسرانين في الدنيا والآخر لأنهم هم المست لم يستفيدوا في وجودهم في الدنيا شيئا واضح وهذا حق هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخر. قولهم يا حسرتنا على ما فرضنا فيه في, في معناه يا حسرتنا على ما فرضنا فيه نعم في الندم نقول هذا مم. في الندم على ما فات من قبول قيمه قالوا هذا قالوا ذلك ندما وتحسرا على تفريطه في على في الدنيا حيث لم الوقت الاوقات فيما ورد الله لو قال القائل يا حسرتنا هل الحسره نداء اجلش يا هنا للتنبيه نعم ماذا تقول صحيح صحيح يا اذا دخلت على ما لا يمكن ان يصلح النداء فهي للتنبيه ومثلها قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون ومثلما الآية السابقة يا ليتنا نرد ولا نكذب بيئة طيب حسن قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم هل هذا على حقيقته؟ في الآخرة على حقيقته يعني تجعل هذه الأوزار بمنزلة الأشياء المحسوسة التي تحمل على الظهور زيادة فضحهم وتعذيبهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون يستجيب ويجيب معناه واحد والجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعون والمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الإدراك لان سماع الاتراك يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر ويدل على أن على ذلك على التفريق بين سماع القبول والاذعان وسماع الاتراك قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون وينقادون يقول عز وجل انما يستجيب الذين يسمعون الذين اعرابها فاعل نعم فاعل يستجيب الذين يسمعون ثم قال والموتى يبعثهم الله الجنه مستانفه لا يصح ان تعطف على ما سبق والموتى يبعثهم الله الموتى جمع مجيد وهل المراد موت القلوب او موت الاجسام في ذلك قولان للعلماء بعضهم قال الموتى يبعثهم الله أي موت القلوب وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم وبعضهم قال الموت موت الاجساد يبعثهم الله ردا على الذين ينكرون البعث واذا كانت الايه تحتمل معنيين ليس احدهما اظهر من الاخر ولا منافاهه بينهما فما القاعده ان تحمل عليهما جميعا فالموت من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجزيهم والموتى موت الأجساد الذين فارقت ارواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث يبعثهم الله أن يخرجهم من قبورهم يوم القيامة ثم إليهم يرجعون يعني ثم بعد البعث يرجعون إلى الله عز وجل ويكون أمرهم إلى الله تعالى وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل في هذه الايه الكريمه حصر الاستجابه لدعوه الرسل بالذين إيش يسمعون إيش سماع ادراك ولا سماع قبول وإذعان سماع سماع قبول وإذعان ومن فوائد هذه الايه انه كلما صار الانسان اسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته اقوى مأخوذ من القاعدة المعروفة أنما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم مثال ذلك قول عز وجل إن خير من استأجارت القوي العمين فكلما كان أقوى كان أخير وأنفع وكذلك الأمان كلما كان آمن فهو أخير المهم من هذه القاعدة مفيدة كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف ومن فوائد هذه الآية الكريمة اثبات البعث وهو يعني الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان السته التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال أخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومنها ايضا أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى وذلك لأنهم لا لا ينتفعون بما يسمعون كما أن الميت لا ينتفع بما يسمع جثث فكذلك هؤلاء الكفار ومنها تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيه ومنها قدره الله عز وجل الكامله وذلك بالبعث والبعث الذي يكون ليس ياتيك الاحياء شيئا فشيئا وتجد البشر وغير البشر يخرج صغيرا ثم ينمو حتى يجزي البعث يبعثون كلهم في لحظه واحده اقرا قول الله عز وجل فانما هي زجره واحده فاذا هم في وقال عز وجل ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون وقال عز وجل وما امرنا الا واحده كلام حمد البصر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المرجع في النهايه الى الله عز وجل لقول ثم اليه يرجعون وهذا الرجوع فيه حصر طريق تقديم المعمول في قوله إليه ورجعوه وفائدة هذا التقديم يعني تقديم المعمول في هذه الآية لفظية ومعنوية أما المعنوية فهي اتفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله وأما لفظية فلتتناسب رؤوس الآيات لأن تناسب رؤوس الآيات من, من, من البلاغة انظر إلى سورة طه كلها آخرها الألف إلا قليلا لما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى لتتناسب الآيات وإلا من المعلوم أن موسى أفضل من هارون ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية لولا نزل عليه آية قالوا أي المعاندون المكذبون للرسول المتعنتون لولا نزل عليه ايه من ربه لولا نزل عليه آية من ربه وهم يرجون بذلك الايات التي اقترفوها مثل قولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر نلام من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر انهار خلالها تبجيره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ومع ذلك قلون لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نعم وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب سد هذا الباب أعني باب الاقتراح على الله عز وجل فانما الآيات عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق والخلق إذا اقترحوا ايه معينة ثم أتروا بها فلم يؤمنوها لكم هذه سنة الله عز وجل ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألن آية يا محمد فأشر إلى القمر فانشق نصفين قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آيتهم معلومة. أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه Thank mm -hmm. you.